وزائن الرحمن تقدم فتاوى الحاج يقول السائل كيف أحج حجة الإسلام متمتعا؟ الحج متمتع هو أن يأتي بن سكيني في سفرة واحدة يفصل بينهما بتحلل وهذا تمناه النبي صلى الله عليه وسلم عندما قال لو استقبلت من أمري ما استدبرت ما سقط الهدي ولا تحللت وجعلتها عمره فالمتمتع يلبي عند المرور بالميقات إذا مر من رابغ يمر فيقول لبيك اللهم بعمرة متمتعا بها إلى حج فهو الآن سيأتي بعمرة مستقلة متمتعا بها إلى حج يقول لبيك اللهم بعمرة كما قلنا أنه لا يمر على المقات إلا محرما قال النبي صلى الله عليه وسلم هن لهن ولمن أتى عليهن من غير أهلهن لمن أراد الحج والعمرة فلا يمر على مقات إلا محرما فيحرم ويغتسل للإحرام وهذا سنة ليس بواجب ويلبس لباس الإحرام ويصلي ان كان وافق وقت صلاة فيصلي فإن سلم قال لبيك اللهم بعمره متمتعا بها إلى حج ويذهب إلى البيت فإذا ذهب إلى البيت ودخل قطع البيع بعد الدخول وإذا رأى البيت دعا وقال اللهم زد هذا البيت تشريفا وتعظيما ثم يعري كتفه الأيمن وهذا الاضباع الذي فعله النبي صلى الله عليه وسلم وهذا سنة ليس بواجب لكنه سنة وأنت تحج كما حج النبي خذوا عني مناسككم فيعري كتف الايمن ثم بعد ذلك فإذا دخل ودعا يضبع كما قال ابن عمر اضبع النبي صلى الله عليه وسلم ورمل في الأشواط الثلاثه الأوائل ووقف أمام البيت ودعا كما سبق وقلنا لنا سأقول هذا أبين ان هذه العمره ستكون مستقلة فيقف من البيت ويدعو ثم بعد ذلك يجعل البيت على يساري ولا يتحرى من موازات من مقابل البيت فيجعله عن يساري لأن فيه أناس كثير جدا أخطاء دي لابد نفرض لها كلام يعني يجعل صدره إلى البيت ويطوف وهذا لا يحسب له شوط. لا يحسب سأبين ذلك إن شاء الله تفصيلا في كل شوط كيف يصح لكنه يرجع الكعب على يساري بعد ما يدعو الضاء ويشير بيده وهذا سيات تفصيل إن شاء الله يرجع الكعب على يساري ويبدأ بالطواف في الأشواط الثلاث الأوائل يرمل والرمل هو تقارب الخطى مع السرعة الرمل هو تقارب مع السرعة فمن كان الزحام وهو في محله كأنه يحركه لأنه لا يعطل سنة فيرمل ثلاث أشواط ويأتي في الأشواط الأربع الباقيات وهو حالة كونه محرما يمشي الأشواط الأربعة فإذا انتهى من السبعة الأشواط ذهب أيضا إلى مقام إبراهيم وقرأ واتخذ من مقام إبراهيم ومصلى فصلى ركعتين ثم ذهب إلى ماء زمزم ماء زمزم لما شرب لها كما سبق فصلنا فيشرب ماء زمزم ويدعو الله ويتضلع ويصب على رأسه ماء زمزم كما ورد أن النفس السلام فعل ذلك ثم يرجع إذا استطاع يرجع للبيت يستلم فعل لكن الزحام شديد لن يستطيع فلابد أن يسأل عن أخسر طريق يذهب به إلى الصفا فيذهب إلى الصفة فيرتق الصفة فينظر ويقول أبدأ بما بدأ الله به ويقرأ قول الله جل في علاء إن الصفة والمروة من شعائر الله سيأتي تفصيل الطواف كيف يكون لكنه لابد أن يستدير ويقف في مكان ينظر إلى الكعبة فيه يعني يرى الكعبة فيه فإذا رأى قال الأذكار ستأتي إن شاء الله تفصلها في الصفة والمروة يقول الأذكار ثم يطوف سبعة أشوات إذا طاف سبعة أشوات كل ذلك سبق وأنقلناه في المفرد وفي القارن طيب ما الفارق إذن في الشوط السابع في المروة انتهى كما انتهى المفرد والقارن ما الفرق بينهم أن المتمتع سيذهب ويقص شعره والتقصير هنا واجب وليس حلقا لأنه يترك الحلق لمصلحة أعظم هو الحلق يوم النحر فإذا قص شعره صار قد تحلل تحللاً كلياً جابر يقول النبي كل التحق قال الحل كله الحل كله الحل كله قال نذهب إلى منى وقال كلمة يعني فيها كناية على يعني بعد الجماع يذهب قال نعم الحل كله حل الرجال النساء والطيب والثياب المخيطة حل كل شيء فإذا تحلل تلص بمكة يذكر الله يصلي في البيت مئة ألف صلاة يقرأ القرآن يتعلم المناسك ففي اليوم الثامن يذهب يقتصر ما فعله في العمر بأن يقتصر وهو نفسه للإحرام فإذا أحرمه طبعاً قال لبك الله ما بحجة لا رياء فيها ولا سماع إخلاصاً لله في فعله وبعد التلبية يذهب إلى إلى ميناء كما قلنا في المفرد والقار يصلي الظهر قصرا العصر قصرا بميناء والمغرب والعشاء قصرا ويبيت بميناء ثم يصلي الفجر فينتظر ذكرا لله بعد شروق الشمس يدفع إلى عرفة يذهب الى نمر هناك يصلي مع الإمام الزهر والعصر جمع ويسمع الخطبه وتعلم منها وينتوي بكل ذلك إخلاصا لوجه لو الله الكريم وسينظر يرى الجميع كما هو عليه على ما, ما عليك من ثياب هي عليهم جميعا الجميع يستون في هذا الموقف المهيب فيدفع إلى عرفة بعرفة يستغفر الله ويذكر الله وسيأتي تفصيل الكلام وفضل ما يكون في بعرفة بإذن الله فإذا غربت الشمس دفع رفقا ولينا دفع إلى مزدرفة فإذا دفع إلى مزدرفة صلى بها المغرب وعشاء جمع قصر تأخير وبات بها وذكر الله عند المشعر الحرام كما قلنا في المفرد والقال ذكر الله عند المشعر الحرام ثم يلتقط الحصى سبع حصيات ثم يذهب إلى الجمرة الكبرى يرميها سبع, سبع حصيات ثم يحلق فيتحلل مرة ثانية تحلل أصغر لو تحلل كل شيء إلا, إلا النساء ثم يذهب فيغتسل يلبس ثيابه ثم يذهب إلى البيت فيطوفه هنا عليه الطوفان يجب عليه الطواف البيت ويجب عليه الطواف في الصفا والمرور لأنه لا يكفيه الطواف لأنه تحلل فانفصلت العمر عن عن الحج وأتى بالنص كاملاً ولذلك الهدي الهد لله للهذا الفعل فالالمتمتع والقارن خالف المفرد بأن عليهما الهد عليهما على القارن وعلى وعلى المتمتع فالقارن عليه النحر أيضا وهذا يوم النحر والمتمتع عليه النحر أيضا في ذلك رنحط يطبقه تطبيقا تاما هنا رنحط رمي, رمي نون نحر هو يوكل بيوكل في من من ينح عنه ولو يعني ليريد السنة يأتي بها يتصل بمن وكله ويقول له اذبح لي في هذا الوقت ويستطيع فيكون هو أتى بالترتيب كما رتبه النبي صلى الله عليه وسلم بعدما رمى ونحر حلق وذهب فاختسل فلبس السياب الطيبة والطيب واستخدم الطيب لأنه من سنة الطيب وهذا كله سيأتي إن شاء الله تفصيله الطيب كما رأت عائشة في مفرق وسلم الطيب يذهب إلى البيت فيطوف سبعا ويصلي ركعتين خلف المقام ثم يذهب إلى الصفر المرأة فيطوف سبعا وجوبا لانه متمتع فيتوف سبع مجوبا ثم بعد ذلك يدفع إلى ميناء ليبيت الليلة الأولى والثانية والثالثة أن كان سيؤخر وأن كان سيتعجل يمشي قبل غروب الشمس عليه في اليوم الثاني وفي كل يوم عمل ميناء مع الصلوات قصر كما كان يفعل ذلك يصلي الظهر قصرا يصلي العصر قصرا والأشاء قصرا يرمي الجمرات الثلاث الصغرى الوسطى الكبرى. كل جمرة بسبب حصيات وسائة تفصيل الرمي كيف يكون بإذن الله فإذا فعل ذلك ما عليه إلا أن يطوف طواف الودع قبل أن يودع مكة جعل الله له حجه مبرورا وهذا أفضل الأنساء فيها أنه أتى بنسك منفصل عن نسك آخر وفيه الذبح شكرانا لله على التحقيق أنه ليس جبران بل هو شكران بيشكر الله أن ربنا رزقه نسكين في صفرة واحدة وفيه كثرة الأعمال وقد قال النبي لعائشة رضي الله عنه قال أجرك على قدر نصبك ونفقتك اللهم تقبل يا رب.